لا يحن إليها البيت والحجار شوقا, شوقاً وتبكيهم الآيات والسوار أين الحسين هو قتلى من بني حسان وَجَعْفَارٍ وَعَقِيلٍ غالَغٌ غَامَارٌ مات الحسين بأيدٍ في مغائضها طول عليه وفي إشفاقها قصر لا در درن اعادي عندما وترو ودرا دروكي ما تحوينا يا حفر لما راو طرقات الصبر معرضه إلى لقاء ولقيا رحمة صبر قالوا لأنفسهم يا حب ذال محمد وعلي بعده صدر قدوا مريئا آل فاطمات قدوا مريئا النفطيمتي حوض الردى فارتضوا بالقتل واستابرو قتل عين اليك هل بيت والحجر ثم والتبكين آيات والسوار أين, أين الحسين بني حسن وجعفر وعقيد غالهم غامر الحوض حوض والجد جدكم وعند ربكم في خلقه غير أبكيكم يا بني التقوى وأولكم وأشرب الصبر وهو الصاب والصبير أبكيكم يا بني آل الرسول ولا عفت محلكم الأنواء والمطار في كل يوم لقلبي من تذكريكم تغريبة ولدمعي فيكم مصفر موتا وقد لن بها امان تم فلقت من عاش غاب عنها النصر والظفار كف بان انا تالله واقعت يوم من ولللاغ فيها ذا الورى نظار انسى عليا وتفني دالغوات دا له انسى عليا وتفني دالغوات دا له وفي غد يعرف القفك علشرو بيت والحجر شوقا وتبكين شوقا وتبكين أين سوار عين الحسين, أين، أين الحسين بني حسان وجابر وعقيلهم غالهم ظمروا حتى إذا أبصر الأحياء من يامن برهانه آمنوا من بعد ما كفروا أما الحوا قصبات السبق دون هموم يوم القليب وفي أعناقهم زاور أضب غيري علي كان رافعه محمد الخير أم لا تعقل الحمر الحق جانين او نظاره دع التخبط في عشواء مظلمتي دع التخبط في عشواء مظلمتي لم يبد لا كوكب في بيت والحجر شوقا وتبكي شوقا وتبكي ايات أين الحسين, الحسين قدلا بني حسان وعقيلهم قالهم غامروا غامروا للشاعر المرحوم ديك الجن